بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا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 بل هم في شك ينعبون فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب 121. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون 122. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون 123. 147. وقد قموا لهم فرعون وجاءهم وَإِنِّي عَبْدٌ بِرَّ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ۖ أَن تَرْجُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُون ۖ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقرر ذانك وورثنا ذا قوما اخرين فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين ولقد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 117. أهم خير أم قوم تبعين والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين 118. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين 119. ما خلقنا ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا 111. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم 112. إن شجرة الزقوم طعام الأثين 113. كالمهل يغلي في البطون 114. كغلق الحميم 115. صعبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن شجرة الزقوم كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صفوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم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 لا يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلى الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا لربك ذلك هو الفوز العظيم فإن ذَكَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ